اما بعد ايها الاخوة المؤمنون من الايمان باليوم الاخر ان نؤمن بان الشمس تدنو من الخلائق تدنو من الخلائق بمقدار ميل والميل يحتمل انه ميل المكحله ويحتمل انه المسافه من الأرض وسواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة فإن الشمس تكون قريبة من الرؤوس أليس كذلك طيب فإذا قل كيف يمكن هذا ونحن الآن حسب ما نعلم أن هذه الشمس لو جنت أما كانت عليه الآن مقدار شبر واحد لا أحرقت الأرض فكيف يمكن أن تدنو من الخلائق يوم القيامة في مقدار مياه فالجواب أن وظيفة المؤمن وهذه قاعده يجب أن نبني عليها عقيدتنا أن وظيفة المؤمن فيما ورد من أخبار الغيب القبول والتسليم القبول والتسليم وأن لا يسأل عن كيف أو لما لأن هذا أمر فوق ما تتطوره أنت فالواجب عليه عليك أن تقبل وتسلم وتقول آمنا وصدقنا آمنا بأن الشمس تدن من الخلائق يوم قيامه بقدر ميل، وما زاد على ذلك من الارادات فانه من البدع ولهذا لما سئل الامام مالك رحمه الله عن استواء الله كيف استوى قال السؤال عنه بدعه هكذا ايضا كل امور الغيب السؤال عنها بدعه وموقف الانسان منها القبول والتسليم هذه قاعده يا جماعه قاعده عامه في كل اخبار الغيب اما الجواب الثاني بالنسبه لنو الشمس من الخلائق يوم القيامه فاننا نقول ان الاجسام تبعث يوم القيامه لا على الصفه التي هي عليها بالدنيا من النقص وعدم التحمل بل هي تبعث بعثا كاملا بعثا كاملا تاما ولهذا يقف الناس يوم القيامه يوما مقداره خمسون ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون وهذا أمر لا يحتمل في الدنيا فتدنو الآن الشمس منهم ولكن أجسامهم قد أُعطيت من القوة ما يتحمل جنو الشمس ويدلك لهذا ما ذكرناه من وقوف خمسين ألف سنة لا لا يحتاجون إلى طعم الأشراب وأن أهل الجنة ينظر الواحد منهم إلى ملكه مسيرة ألف عام أو ألف عام أشك مني ينظر أقصاه كما ينظر أدنى وهل هذا ممكن في الدنيا نعم لا يمكن في الدنيا فالأجسام يوم القيامة لها شأن آخر غيره فيه غير شأنها في هذه الدنيا واره جماعة ومما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر أن نؤمن بان الخلائق يحاسبون على اعمالهم وقد سمى الله يوم القيامة يوم الحساب لأنه اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله ولكن هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجرا اخر بالفلس والهللة اجواب لا لكنه حساب فضل وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمن فان الله سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن فيخلو به ويضع كنفه عليه أي ستره ويقرره بذنوبه يقرره بذنوبه فيقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف فإذا أقر واعترر قال الله له سبحانه وتعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم اللهم لك الحمد الحمد لله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم كلنا لا يخلو من الذنوب في هذه الدنيا ذنوب باطنة تتعلق بالقلوب وقلوب ظاهرة تتعلق بالأبدان لكن لا يراها الناس قد تشاهد الرجل ينظر بعينه نظرا محرما وانت تظنه ينظر نظرا إيش حلالا ما تدري ولهذا قال الله تعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور خائنة الاعين امر يعلم بالحس لكن لا يعلمه احد من يدري ان هذه العين تنظر إلى نظرا محرما وما تخفي الصدور هذا باطن فالله سبحانه وتعالى يقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اما الكفار والعياذ بالله فانهم لا يحاسبون هذا الحساب بل يقررون باعمالهم ويقول عنهم كذا وكذا وكذا فاذا انكروا من يشهد عليهم ها تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون حتى الجلود تشهد يقول لجلودهم لما شهدتم علينا فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستقرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار متولهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين يقرر الكفار باعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله وينادى على رؤوس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين فانظر الفرق بين حساب المؤمن وحساب الكافر طيب هل ينجو من هذا الحساب احد الجواب نعم ينجو منه عالم لا يعطيه الا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امته عرضت عليه وان منهم سبعين الفا يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء من الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب لا يسترقون اي لا يطلبون من احد ان يرقى عليهم اي ان يقرا عليهم اذا اصيبوا بمرض ما يذهبون الى الناس اقراوا علينا اقراوا علينا والقراءه مباحه ولا غير مباح مباحة لكن ترك الاسترقاء اكمل طيب ولا يفتون او لا يكون لا يفتون يعني لا يطلبون أحدا يكويه بالنار ولا يتطيرون أي يتشاؤمون والتطير هو التشاؤم وسمي به لأن العرب كانوا يتشاؤمون أكثر ما يتشاؤمون بالطيور وعلى ربهم يتوكلون على ربهم وحده ولا عليه وعلى غيره عليه وحده. عليه وحده الدليل على انه عليه وحده من حيث اللغه العربيه وش الدليل تقديم ما حقه التاخير وهو قوله على ربهم فانه قدم المعموس وهذا يفيد الحصر طيب كم ذكرنا الآن من تعالى قلم الآخر فتنة القبر عذاب القبر ونعيمه دنو الشمس من الخلائق الرابع الحساب الخامس من يدفل في الإمام بالعمل الآخر الوزن قال الله تعالى والوزن يوم إذن الحق وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فتوزن الاعمال يوم القيامة بميزان حسي له كفتان توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى حسيئة والذي يوزن في ظاهر النصوص العمل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 فيوضع هذا الميزان للخلائق وتوزن فيه الأعمال ولكن هنا أسئلة على الميزان أولا كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين أوصاف للعاملين وحركات وأفعال فالجواب ناخذ النقطه التي اسلفناها ان علينا ان نسلم ونقبل ولا حاجه ان نقول كيف ولماذا ومع ذلك فان العلماء رحمهم الله قالوا في جواب هذا السؤال ان الأعمال تقلب أعيانا ان الاعمال تقلب اعيانا يكون لها جسم يوضع بالكفه فيرجح أو يخف وضرب لذلك مثلا بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبش أن الموت يجعل يوم القيامة على صورة كبش فينادى أهل الجنه يا أهل الجنه فيطلعون ويشتعبون وينادي أهل النار فيطلعون ويشتعبون من الذي حدث فيؤتى بالموت على صورة كبش فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم نعرف هذا, هذا الموت فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة قلود ولا موت ويا أهل النار ولا موت ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة ولا عين قائمة بين أسلها ولكن الله تعالى يجعلها يجعله عينا قائمة بين أسلها وهكذا الأعمال أيضا فيه سؤال بالنسبة للميزان هل الميزان واحد أو متعدد نعم طيب ان قلت يعني انتم الان اختلفتم على قولين كما اختلف العلماء من قبل على قولين وذلك ان النصوص جاءت بالنسبه للميزان مره بالافراد ومره بالجمع ففي قوله تعالى ونضع الموازين القسط هذا جمع فمن ثقلت موازين جمع المفرد جمع وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام تقيل كان في الميزان مفرد فقال بعض العلماء إن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم فهذا الميزان توذن بها أعمال أمة محمد وأعمال أمة موسى وأعمال أمة عيسى وأعمال أمة نوح وهكذا فتعدد الميزان أو فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم والذين قالوا إنه واحد قالوا إنه جمع باعتبار تعدد الأمم والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا لأن هذا هو الأصل في التعدد ومن الجائز أن الله تعالى يجعل لكل أمة ميزانا أو يجعل للفرائض ميزانا وللنوافل ميزانا والذي يظهر والله أعلم أن المراد أن الميزان واحد لكنه تعدد باعتبار الموزون. طيب في أيضا هذا الميزان قلت إن الذي يوزن هو العمل ومن العلماء من قال إن الذي يوزن صاحب العمل ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف العمل لكن الغاجح هو القول الأولى طيب من الإمام باليوم الآخر هذه أربع أظن خمسة السادس أن نؤمن بالكتب في نشر الدووين وهي الكتب تنشر بين الناس فيختلف الناس في أخذ هذه الكتب منهم من يأخذها بيمين، ومنهم من يأخذها بالشمال، وقد أشار الله إلى ذلك في سورة الحقة فقال فأما من اوتي أوتي ها بيمينه إني رأنت اني ملاق حسابي فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوها هنيئا بما اسرتم في الايام الخالية واما من كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أموت كتابي ولم ادري ما حسابي المؤمن يقول الناس خذوا كتاب اقرؤوه مستبشرا به مسرورا به والكافر وعياذ بالله يتحسر يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أذم حسابي هذا الكتاب قد كتب فيه ما يعمله الإنسان كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض العلماء والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك وهذا صحيح ولا صحيح, صحيح إذا كان أنت لتحاسب نفسك اقرأ كتابك فأنت حاسب نفسك ما, ما عملت من خير فهو مكتوب وما عملت من شر فهو مكتوب لا يختلف لا يزيد ولا ينقص يجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب وأنها توزع يوم القيامة عن اليمين وعن الشمال لكن في صورة الشقاق يقول تعالى وأمّا وأمّا من أُوتِي كتابه وراء ظهره فكيف تجمع بين قول كتابه بشماله وقول الكتابه من وراء نعم نعم نعم يعني تلوى يده من الخلف تلوى يده الشمال من الخلف اخذ بالشمال من الخلف يعني تدار يده تخلع يده حتى تكون من الخلف فياخذه بالشمال من وراء الظهر واضح طيب هذا هو الواقع هذا هو الجمع انه ياخذه بالشمال لكن تخلع الشمال الى الخلف والجزاء من جنس العمل فكما ان هذا الرجل جعل كتاب الله خلف ظهره أعطي كتابه يوم القيامة من خلف ظهره جزاء وثاقا سابعا مما يكون في اليوم الآخر الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياكم ممن يشرب منه هذا الحوض حوض واسع طوله شهر وعرضه شهر وأنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنها وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك ومن يشرب منه شربه لا يطمر بعدها أبدا هذا الحوض من أين يستمد هذا الماء الذي يشبه تشبه الأمة كلها من الكوثة وهو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يصب منه ميزبان على الحوض فيبقى الحوض دائما مملوءا ويرده المؤمنون من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام ويشربون منه لكن متى يكون هذا الحوض يكون في عرصات القيامة عند شدة الحرب وتعب الناس وهمهم وغمهم فيشربون من هذا الحوض الذي لا يضمؤون بعد الشرب منه ثمانية اظن سبعة طيب السابع أو الثامن على قولين في المسألة على كلها لقيدوها بارك الله يوم خلاص طيب آخر عدد ما نقول سابع ولا ثانب الإيمان ب... بالشفاعة الإيمان بالشفاعة التي تكون يوم القيامة والشفاعة التي تكون يوم القيامة نوعا أحدهما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أولا الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى التي تكون للقضاء بين الناس وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والهم والغم ما لا يطيقون لأنهم يبقون خمسين ألف سنة والشمس من فوق رؤوسهم والعرق قد يلجم بعضهم فيجدون هما وغما وكربا فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل لينجيهم من ذلك يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم آدم الذي هو أبو البشر فيأتون إليه ويسألونه الشفاعة ولكنه يعتذر يعتذر بماذا بأنه عصى ربه في أكله من الشجرة فإن الله تعالى لما أسكن, الله لما أسكن آدم الجنة لما أسكن آدم الجنة قال له ولزوجه لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين وش نوع الشجرة التي نهى الله تعالى آدم وحواء عن قربانه الجواب لا ندري الله أعلم المهم أنها شجرة يؤكل منها قال لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين ولكن عدوهما الشيطان وسوس لهما وقاسمهما يعني أقسم أنه من الناصحين لهما وهو كاذب حتى دلهم بغرور وأكل من الشجرة فبدت لهما سواتهما, لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنه فادم يعتذر بانه اكل من الشجره طيب اذا قال قائل اكله من الشجره ذنب تاب منه وبعد ان تاب منه اجتباه الله وهداه قال الله تعالى فعصى آدم, رب وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فالجواب نعم الأمر كذلك وآدم بعد الخطيئة خير منه قبلها لأن الله تعالى قال بعد أن حصلت الخطيئة والتوبه قال اجتباه ربه فجعله من المجتبين المصطفيت طيب إذا كان كذلك لماذا يعتذر بأكل من الشجرة نقول لأن مقام الشفاعه مقام عظيم يحتاج أن يكون الشافع فيه نزيها من كل شيء لأنه شافع يريد أن يتوسط لغيره فإذا كان مذنبا كيف يمكن أن يكون شافع ولهذا لو أنك تريد أن تنتقم من شخص فجاء هذا الشخص إلى شخص آخر وقال يا فلان اشفعني عند هذا الرجل هذا الذي طلبت منه الشفاعة كان مؤذيا للرجل للرجل الذي يريد أن يشفع عنده هل يمكن أن يذهب إليه ويقول إني أشفع بفلان عندك الله نقول ما تصورت المثال طيب ما تصورتوه رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاث كذا اراد رقم واحد ان يبطش برقم اثنين واضح لان طيب فجاء رقم 2 إلى رقم 3 وقال أريد منك أن تشفى علي عند رقم 1 وكان رقم 3 يسيء إلى رقم 1 ويخالفه وينابده رقم 2 يقول بكتشفى عنده هل يمكن لرقم 3 أن يشفى لرقم 2 عند رقم 1 ليش؟ هو يحتاج من يشفع له كيف هو يشفع للناس فالشافع لا يمكن أن يشفع وفيه وفيه أو وعنده معاملة سي أهل المشفوع عنده فأتي الناس بعد آدم يذهبون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة ولكنه يعتذر لانه سال ما ليس له به علم ما هو الذي ساله نعم سال ان ينجي الله تعالى ابنه من الغرق قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين فيعتذر فيأتون إلى إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فيعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات وهو ليس في الواقع كذب لكنه ثورية لكن الثورية ظاهرها الحقيقة والمراد خلاف الظاهر فمن أجل هذا تشبه الكلم من بعض الوجود ولكمال أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الله هاب أن يشفى وقد كذب هذه الكذبات في ذات الله عز وجل يأتون بعد ذلك إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها يبين ما هي النفس. اي نعم في في في من الأول طيب استنى الناس التي اشار الى انه قتلها غير يحق انه خرج عليه الصلاة والسلام فوجد رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه أحدهما من بني إسرائيل والثاني من الاقباط فاستغاثه الذي من شيعته وهو الإسرائيلي على الذي من عدوه وهو القبط وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا شديدا كان رجلا شديدا فوكز القبط فقضى عليه ضربه مرة واحدة همات هم فهذه النفس التي قتلها قبل أن يؤمر بقتلها وهذا جعله يعتذر عن الشفاعة لنا ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول. فلا يعتذر، لكنه يعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم اذهبوا إلى آدم، اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه الشفاعة، فيشفع إلى الله عز وجل، فينزل الله تعالى القضاء بين العباد. وهذه الشفاعه تسمى الشفاعه العظمى وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الى الله فينزل الله القضاء بين عباده ويريحهم من هذا الموقف الثاني من الشفاعات الخاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام الشفاعه لاهل الجنه ان يدخلوا الجنه كيف أهل الجنة إذا عبروا, إذا عبروا الصراط وصلوا إلى باب الجنة وجدوه مغلقا فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بأن يفتح لهم باب الجنة وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وربما يقول قائل إن في القرآن إشارة إلى هذه الشفاعة يبين الأخ الإشارة من القرآن نعم على الأقل عشان ما في ما في شيء؟ طيب ربما يقول قائل ان في القران اشاره الى هذه الشفاعه وهي قوله تعالى وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء الله يجعلني واياكم منهم حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها لم يقل حتى اذا جاؤوها فتحت في النار قال في اهل النار حتى اذا جاؤوها فتحت اما هذه قال حتى اذا جاءوها وفتحت لانها لا تفتح الا بعد الشفاعه الا بعد الشفاعه هذان النوعان خاصان بالرسول عليه الصلاه والسلام اما الذي يكون عاما له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهما شفاعتان الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا من النار والمرابع من أهل النار من المؤمنين والشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار هل بينهما فرق لي أخ! اللي وراء هل بينهما فرق ها ما هما ما الذي اطلب منك ان تبين هل بينهما فرق ام لا اسمعوا هل بيننا تفضل ولكن لم يدخل هذا الفرق هذه الشفاعه التي تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره في من استحق النار أن لا يدخل النار وفي من دخل النار أن يخرج منها لكن كل ذلك من المؤمنين أما الكفار فلا تنفعهم شفاعه الشافعين طيب الشفاعة انتبه أخي لا بد فيها من شروط ثلاثه رضا الله عن الشافع ورضاه عن المشبوع له واذنه ثلاثه شروط دليلها قوله تعالى وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن الله الرحمن ورضي له قولا هل تنفع هذه الشفاعه المشركين الجواب لا لأن الله تعالى لا يرضاهم ويشترط الرضا الله عن مشفوع له. ولهذا أصنام المرسكين التي يتعلقون بها ويقولون إنها شفاعون عند الله لا تنفعهم ولا تشفع لهم بل لا يزدادون بها إلا حسره لأن الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون فتحصبوا آلهتهم في النار فيزدادون والعذب لغما إلى غما هذه تمانة ولا تسعة تمانية طيب التاسع دخول الجنة أو النار الصراط طيب التاسع الصراط الصراط هو عفاه عن جسر ممدود على النار يموت الله عز وجل على نار جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح على حسب اعمالهم كل من, كل من كان أسرع في الدنيا لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أسرع عبورا وكلما كان الإنسان أبطأ في قبول الحق والعمل به كان على الصراط أبطأ فيمر أهل الجنة على هذا الصراط حتى يعبروه أما الكفار فلا يمرون عليه لأنه يصار بهم إلى النار والعياذ بالله فيأتونها وردا عباشا العاشر دخول الجنه او النار وهي اخر المراحل يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار والسؤال الان هل الجنه والنار موجودتان الان الجواب نعم موجودتان ودليل ذلك من الكتاب والسنه اما الكتاب فقال الله تعالى في القران بالنسبه للنار واتقوا النار التي اعدت للكافرين والاعداد بمعنى اتهيئه وفي الجنه قال الله تعالى وسارعوا الى ما من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين والاعداد ايضا التهيئه وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة الكسوف كسوف الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فعرضت عليه الجنة والنار وشاهد الجنة حتى هم أن يتناول منها عنقوجا ثم بدا له أن يفعل عليه الصلاة والسلام وشاهد النار ورأى فيها عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار والعياذ بالله يعني أمعاء قد اندلقت أمعاءه من بطن فهو يجرها والعياذ بالله في نار جهنم لأن هذا الرجل هو أول من أدخل الشرك على العرب فكان له كفل من العذاب الذي يصيب من بعده وعمر بن لحي عمر بن لحي الفزاعي ورأى امرأة وعذب في النار في هرة حبستها تعرفون هره ما هي القط وما القط لا ايش السنور طيب ويقال البس الفتح ما هو البس الكسر؟ يقول صاحب القاموس البس في والعامه والعامة تكسره يعني ما يكسر البس إلا العوام العوام يقول البس وأهل العربية يقولون بس لكن لا تظن أنك إذا قلت بس يعني ما أبي الشاهي بس يعني بس يعني, يعني هرا نعم أو قطة. طيب رأى هذه المرأة تعذب في هذه الهرة لأنها حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. هل يمكن أن نأخذ من هذا الحديث حكم من؟ يقتنون الطيور في أقفاص ويجعلون عندها طعاما وشرابا هل يمكن أن نعرف حكم اقتناء هذه الطيور والتي يوضع عندها الطعام والشراب من هذا الحديث على أنه جائز ولا ممنوع؟ جائز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا هي أطعمتها ولا هي أرسلات تأكل من خشجر فهذا يدل على لو أطعمتها لجاز لها ذلك وسلمت من العذاب ورأى فيها صاحب المحجن النار صاحب المحجن وما هو المحجن المحجن عصى محنية الرأس عصى محنية الرأس صاحب المحجن سارق يثق الحجاج بمحجنه إذا مر به الحجاج شبك المتاع بالمحشن فإن فطن له الحاج قال الله هذا المحشن المحشن ان شبك بغصب عليه وان لم يفطن له اخذه وما شاء راى النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا الرجل يعذب بمحشنه والعياذ بالله اما الجنه فان النبي عليه الصلاه والسلام راها كما قلت فدل ذلك على أن النار والجنة موجودتان الآن طيب هل تفنيان أو تبقيان الجواب تبقيان فالجنة تبقى أبد الأبدين والنار كذلك تبقى أبد الأبدين وذليل ذلك من القرآن كثير. بالنسبة للجنة قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت النهار خالدين فيها أبدا طبي الله عنه مرضوا عنه وفي, ال... وفي النار ذكر الله التأبيد في ثلاث آيات من القرآن التأبيد النار ذكر الله في ثلاث آيات من القرآن الآية الأولى في سورة النساء والآية الثانية في سورة الأحزاب والآية الثالثة في سورة الجن فمن يقرأ لنا الآية التي في سورة النساء واحد السؤال ما هي الآية التي تدل على تأبيد النار في سورة النساء اكثر المقاطع من القرآن القران على الخلود المؤبد الخلود المؤبد في سورة النساء طيب ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا واضح خالدين فيها أبدا صريح واضح وصريح في سورة الأحزاب اي نعم اي نعم احسن إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وفي ثوره الجن نعم احسنت ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا وبعد هذا النص الصريح في القران يتبين ان ما قيل من ان النار تفنى قول ضعيف جدا لا يعول عليك لأنه لا يمكن أن نعول على قول القرآن صرح بخلافه ولا يحل لنا أن نعول على هذا القول ما دام القرآن قد صرح بخلافه خالدين فيها أبدا طيب إذن النار موجودتان الآن قصد النار وجنة موجودتان الآن النار وجنة موجودتان الآن وتبقيان ولا ولا تبني أبداً طيب ونقتصر على هذه الأمور العشرة فيما يتعلق بالأمر بأمر الإيمان في اليوم الآخر باقي أخرى ها ها طيب إيش القنطرة قيل إنها طرف الجسر الذي يمر نس عليه هذا لإزالة الأحفاد بينهم ذكرناه. كل هذا يكون بعد البعض طيب ممكن الأخ الآن يقول لنا تقيق الإزمان نشكي نعم اي نعم نعم طيب اكتب الورقه هذا يقول الأخي لنا إن اسقطنا البعث بعث الناس يوم القيامة وهذا ربما يكون صوابا واستدراكا في محله وذلك أن... أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأجساد يوم القيامة شفاة عراكا غرلا صفات ليس عليهم نعال ولا خفاء يعني لا لا ليس عليهم لباس رجل تراثا ليس عليهم لباس بدن غرلا يعني غير مختونين وفي بعض الاحاديث بهما يعني ليس, ليس معهم مال ليس معهم مال الكل واحد وعمله طيب انتبه وهنا نقول هل البعث تجديد او اعاده هل البعث تجديد او اعاده نعم الجواب اعاده بلا شك بلا شك انه اعاده وادله القران على ذلك ظاهره بينه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحيي هذه العظام الذي أنشأها أول مرة وقال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده نعيد نفس الخلق دعاء ولأنه لو كان خلقا جديدا لكان الجسد الذي يعمل السيئات في الدنيا سالما من العذاب ويؤتى بجسد جديد فيعدل وهذا خلاف العدل فالنص والعقل قد دل على أن البعث ليس تجديدا ولكنه إعادة لكن يبقى النظر كيف يكون إعادة والإنسان ربما يموت فتأكله السباع ويتحول من من اللحم إلى دم في الحيوان الآكل وروث وما أشفى ذلك كيف يعاد فيقال إن الله على كل شيء قدير يقول للشيء كن فيكون فيقول, فيقول الله لهذه الأجساد التي تفرقت وأكلت وطارت بها الرياح يأمرها أن تعود فتعود بلحظه وهذا ينبني على القاعده التي سبق ان قرناها اذا جاء الامر الخبري الغيبي فالواجب التسليم اي نعم اوردت عائشه رضي الله عنها على قول النبي عليه الصلاه والسلام يحشر الناس حفاثا عراتا غرلا اوردت على هذا اشكالا فما هو الاشكال ها كيف نعم نعم اسف عائشه اوردت الاشكال قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اعظم من ان يهمهم ذلك في ذلك اليوم ما احد ينظر الى احد الرجال ينظر للنساء والنساء لا ينظرن الى الرجال لان الله تعالى يقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه حتى الإنسان يذهل, يذهل عن انسابه واقاربه فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في الدنيا النسب يعني القرابه بين شخص واخر لها اثر لكن في الاخره لا لا اثر لها والله اعلم اذا تكون الاشياء التي تحدثنا عنها كم تكون احد عشر نعم طيب اضبطوها ان شاء الله علمنا قدر اربع صوت يا اربع الصوت هذا الحمد لله رب العالمين وبركاته وصلى الله وعلى ربينا محمد على الام وطحيه اجمعين صلى الله وسلم على رسول الله ودعا حضور الشيخ يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف نجمع بين أن تبني روزة من أَفِلَّهُ مُسْعُودُ إِنَّ مِنْ كَسِدَتْ فَاتَهُ مَرْبَلْتَ الْنَاسِ فَقَالَ رَسُولُهُ مِنْ سَقَدَاهُ عَلَيْهِ وَسَدَّقَ أَلَّهِ إِنَّهَا بِالنِّزَانَ أَقْفَرُ مُنْ جَلَ الْوَحِمْ نعم الجواب على هذا أن يقال إما أن هذا خاص في عبد الله مسعود أنه يوزن نفس الإنسان يعني نفس العامل او يقال إن, ان بعض الناس يوزن عمله وبعض الناس يوزن بدنه او يقال ان الانسان اذا وزن فانما يثقل ويرجح بحسب بحسب عمله اي نعم في <تصفيق> حد الشمس من وهو ان الابدان شيئا اخر بينما كانت هذه الحياه فهل تشكل على هذا قوله تعالى في الايه كما بداكم تعودون نعم هذا لا يشكل على ما قلنا لان المراد, في قوله المراد بقوله كما بداكم تعودون من حيث الخلق فهو كقوله وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه فالمعنى كما أنه بدأ خلقكم وقدر عليه فإنكم تعودون كذلك بقدرة الله عز وجل نعم نقول السلام وقرت يا شيخنا في درسك هذا أشرى يوم ومرضيانا فذكرت الحجم أن الناس منهم من يأخذوا كتابه بشباله وهو الكاثر ومنهم من يعفذ بيمينه المؤمنون. ومن المؤمنون ومنهم من يعفذ كتابه وراء ظاهره وهم عصاة الوحيدين واستبدأ على أفض كتبهم من وراء أفض كتبهم من ورائه همورهم في الأيات في صورة الشقاب فلا صحق هذا القول ويأخذ عصاة الوحيدين كتبهم من وراء همورهم هذا القول ليس بصحيح لأن الذي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويظن أنه لن يرجع والذي يظن أنه لن يرجع ليس عاصيا بل هو كافر لأنه منكر للبعث وأما من موت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسؤورا إنه ظن أن لن, يحور أي أن لن يرجع للآخرة بل إن ربه كان به بصيرا فالصواب أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الكافر لكن كما قال بعضها العلم تخلع شماله من ورائه ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره نعم يقول السعيد كيف يستطيع الجمع بين قوله الله عليه وسلم فننقش في السعيد عذب وقولك الآن أن الله سبحانه وتعالى يقول لأجه المؤمن اصيبني في الدنيا والان استرضى علي في الاخره ليس في هذا اشكال لان المناقشه معناه ان يحاسب فيطالب بهذه النعم التي اعطاه الله اياها لان الحساب معناه الذي فيه المناقشه انك كما تاخذ تعطي ولكن حساب الله لعبده المؤمن يوم القيامه ليس على هذا الوجه بل انه مجرد فضل من الله سبحانه وتعالى اذا قرره بذنوبه فاقر واعترف قال قد قا سترتها عليك في الدنيا وانا اخرها لك اليوم وكلمه نوقش تدل على هذا لان المناقشه الاخذ والرد في الشيء والبحث عن دقيقه وجليله وهذا لا يكون بالنسبه لله عز وجل بل ان الله تعالى يجعل الحساب للمؤمن مبنيا على الفضل والإحسان لا على المناقشة والأخذ بالعدل يقول السباير حضول الشيخ مناقش سباير من حول مسألة أو حول مسألة أحدثت الجدار وجزار وهي التولية فهل التولية جامزة لإطلاقها وهل تكرر عن المواد التي يجوز فيها الكذب المواقع الثوريه معناه <تصفيق> ان يقول الانسان قولا يظهر للمخاطب خلاف ما يريد المتكلم مثل قال رجل والله لا, لا انام الا تحت السقف والله لا انام الا تحت السقف ثم اخذ كراشه وصعد إلى الى السطح ونام فقلنا له حنثت في يمينه ان قال والله لا انام الا تحت السقف وهذا الرجل طلع برا فوق السطح ونام فقال أنا أردت بالسقف السماء أردت بالسقف السماء لأن الله تعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا هذه تورية اليس كذلك لأنك أظهر للسامع خلاف ما تريد وقال آخر والله لا أنام الليلة إلا على فراش اللي على فراش، ثم زبر كومة من الرمل ونام عليه هل نام على فراش؟ ليش؟ الفراش يشعل على الراس ويوضع ويفرش. آه. قلنا له ليش ما ما جبت الفراش لمت عليه؟ قال لأن لأن الأرض فراش. الذي جعل لكم من فراشا وقال اخر والله لا أتغدى الا على الوتد والله ما أتغدى إلا على الوتد تعرفون الوتد لا الوتد عند الناس هو عباره عن عود يدق في الجدار وتعلق عليه الثياب تعلق عليه الثياب هذا حلف انه ما يتغدى الا على وتد لكنه ذهب إلى جبل وتغدى عليه وقلنا له كيف هذا قال نعم انا اردت بالوسد الجبل لأن الله سمى الجبال أو ثابت هذه التورية وقد اختلف العلماء في جواز التورية فمنهم من قال إنها تجوز مطلقا إلا للظالم. ومنهم من قال إنها لا تجوز ومنهم من قال تجوز الحاجة والمصلحة ولا تجوز لغير ذلك مثالها للظالم تخاصم رجلان وسنسمي الرجال في هذا اليوم بالأرقام حتى لا تضيع فخاصم رقم عند القاضي وهو رقم ثلاثة طيب قال رقم واحد الرقم اثنين عند رقم ثلاثة انا اطلب رقم اثنين الفين ريال الفين ريال ورقم واحد صادم فقال رقم ثلاثة الرقم واحد هل عندك بيّنة قال ما عندي بيّنة موقف القاضي الذي هو رقم ثلاثة في هذه المشكله أن يقول إذا لم يكن لك بينه فعل خصنك وهو رقم ثلين اليمين توجه اليمين على رقم ثلين فقال رقم ثلين والله ما له عندي شيئا نعم وإن شئت فقل والله ما له عندي ألفان والله ما له عندي ألفان ورقم واحد كم ادعى ها؟ ادعى ألفين ها؟ قال رقم اثنين والله ما له عندي ألفان هل توريه ولا لا توريه القاضي رقم ثلاثة والمدعي رقم واحد سيفهمان ان ما نافيا ان ما نافيا يعني ليس له عند ليس له عندي الفاء لكن هو اراد ان ما موصوله اسم موصول تقديره على على تاويله والله الذي له عندي الفاء هو صادق فيما بينه بنفسه ولا لا صادق لكن مع خصمه ومع القاضي كاذب هذه التورية لا تجوز بالاتفاق لأن الموري ظالم ولا غير ظالم ظالم كذا طيب نشوف المظلوم المظلوم يجوز أن يوري يجوز أن نورني بالاتفاق يجوز أن نورني بالاتفاق مثاله جاء رجل إلى شخص جاء رقم واحد إلى رقم ثلاث فقال إن عندك لرقم ثلاثة ألف ريال أعطني إياه أعطني إياه فصورت المسألة الآن جاء رقم واحد إلى رقم اثنين وقال له إن لرقم ثلاثة عندك وديعة ألف ريال أعطنيها ورقم واحد رجل ظالم يبيقص الوديعة ويكلها فهنا رقم اثنين يقول والله ما لرقم ثلاثة عندي شيء رقم واحد وش يفهم النفي يفهم ما عنده شيء لكن رقمتين يريد أن تكون ما اسما موصولا يعني والله الذي عنده له عندي شيء هنا قد يكون مظلوما هذا الذي عنده الوديعة مظلوم لأنه لو أخذت منه الوديعة وضاعت على رقم ثلاثة ضمنه إياه فيجب عليه حينئذ أن يوري يدفع ظلم هذا الظالم طيب إذا كان الإنسان لا ظالم ولا مظلوم هل له أن يوري أو لا نعم هذه المسألة فيها خلاف منهم من قال إنه يجوز من العلماء من قال يجوز ومنهم من قال إنه لا يجوز مثال ذلك رجل يتكلم مع زميل له في مسألة من المسائل هذا الزميل تكلم بكلام تورية أظهر لصاحبي خلاف ما يريد بدون مصحح وبدون حاجة وبدون تبعظ فقال بعض العلماء إنه جائز. وقال آخرون إنه ليس بجائز مثاله جاءك رجل وقال أقرضني عشر الدراحم رقم واحد لرقم اثنين هذا ما يبيه أرقام لأنه مثل رجلين بس جاء رقم واحد لرقم اثنين وقال أقرضني عشر الدراحم وكان رقمتين لا يحب أن يقرضه لأنه لا يوفي مماطل فقال والله ما عندي شيء والله ما عندي شيء وهو عنده تراهم كثيرة لكن رأى أنه لا يتخلص من هذا الرجل إلا إذا حلف قال والله ما عندي شيء رقم واحد وش يظن يظن النفي ما عنده شيء وهو لا يريد النفس يريد الإتفاع يريد, يريد بقوله ما له والله ما عندي شيء يعني والله الذي عندي شيء هذه التورية قال بعض العلماء إنها جائزة وقال آخرون إنها ليست بجائزة والأولى فيما أرى أن يكون الإنسان صريحا إلا في حال يخاف على نفسه لأنه إذا لم يكن صريحا ثم ظهر الأمر خلاف ما يفهم من ظاهر كلامه نسب إلى الكذب وصار بعد ذلك لا يوثق بقوله نعم أن أكثر النار هل هذا صحيح نعم هذا صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهو يخطب فيهن يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار وقد أورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال الذي اورده السائل كنا بما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير فبين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب كترسين في النار لأنهن يكثرن اللعن والسب والشتم ويقرن العشير الذي هو الزوج فصلنا بذلك اكثر النعم نعم يقول ايضا ما معنى قول الثياب على تلك الثيابنا الان في الحديث الشريف الصحيح معنى قوله معنى قوله كاسيات عاريات ان هؤلاء النسوه عليهن كسوه لكنها لا تفيد في سفر المراه قال العلماء مثل ان تكون الكسوه هذه خفيفه يرى من ورائها الجلد. يعني ترى لون الجلد من وراء هذه الثياب هذه كاسيه ولكنها عارية ومثل ان تكون الثياب قصيره عليها ثياب تخينة لكنها قصيره هذه ايضا كاسيه عاريه ومثل ان تكون الثياب ضيقه بحيث تلصق على الجلد وتبدو المراه وكانه لا ثياب عليها فهذه ايضا كاسيه عاريه وهذا بناء على ان المراد بالكسوه والعلي المعنى الحسي أما إذا أريد به المعنى المعنوي فإن المراد بالكاسيات التي يظهرن العفاة والحياء والعاريات التي يخفين الفجور ولا يبين أمرهن للناس فهن كاسيات من وجه وعاريات من وجه طيب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 <تصفيق> نعم ما هو جوابكم الحديد الاروق الذي قدمت القطيعة مشروبا تاكده ايش قدمت القطيعة اي نعم مشروبا كاشفا عن وجه من هو رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا علم الحديث ليس مجرد نعم هذا الحديث وامثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضي الله عنهم يكشفن وجوههم هذا ينزل على ما قبل الحجاب لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب المرأة كانت متأخرة في السنة السادسه من الهجرة وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن سطر وجوههن وأيديهن فكل النصوص التي ترد يمكن ان تحمل على هذا ويقال انما ورد من النصوص مما يدل على جواز كشف المراه وجهها انما كان قبل الحجاب ولكن قد ترد احاديث فيها ما يدل على انها بعد الحجاب هذه هي التي تحتاج الى جواب مثل حديث المراه القحعميه التي جاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكان الفضل بن العباس رضي الله في حجه الوداع فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصدق وجه الفضل الى الشق الاخر فقد استدل به من يرى ان المراه يجوز لها كشف الوجه وهذا الحديث بلا شك من الاحاديث المتشابهه التي فيها احتمال الجواز وفيها احتمال عدم الجواز اما احتمال الجواز فظاهر واما احتمال عدم الجواز او عدم الدلاله على الجواز فاننا نقول هذه المراه محرمه والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفا ولا نعلم أن أحدا من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس فأما الفضل بن عباس فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بل صرف وجهه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة أو الخلوة بها ما لا يجوز لغيره كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر وبدون ولي وأن يتزوج أكثر من أربع والله عز وجل قد فتح له في بعض الشيء في هذه الأمور لأنه أكمل الناس عفة ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءه وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال فيكون هذا الحديث من المتشابه والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلى النصوص المحكمة الدالة دلاله واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وأن كشف المرأة وجهها, وجهها من أسباب الفتنة والشر والأمر كما تعلمون الأمر ظاهر الان الآن في البلاد التي رخص للنساء فيها بكشف وجوه هل اقتصر النساء اللاتي اقتص لهن بكشف الوجوه على كشف الوجه نعم لا كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر احيانا وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترقون بأنه منكر ومحرم واذا فتح باب الشر للناس فثق انك اذا فتحت مصراعا سوف ينفتح مصاريع كثيره واذا فتحت ادنى شيء فسيبتسم حتى لا يستطيع الراقع ان يرفعه فالنصوص الشرعيه والمعقولات العقليه كلها تدل على وجوب سفر المرأة وجاء وإني لأعجب من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز أن تكشف يديها كف كفيها أيهما اولى بالستر ما في شك أنه الكفان لأن نعومة الكف وحسن, وحسن أصابع المرأة واناملها في اليدين اشد جاذبيه من من ذلك في الرجلين واعجب ايضا من قوم يقولون انه يجب على المراه ان تستر رجليها ويجوز ان تكشف وجهها ايهما اولى بالستر لا يا شيخ ما فهمت السؤال يجوز للمرء يجب على المراه ان تستر قدميها ويجوز ان تكشف وجهها ايهما اولى بالستر ايوه وين انتم؟ ايهما اولى بالستر يا جماعه الوجه انتم تخاطبونني بما احب او بما تقضيه عقولكم نعم لا؟, لا لا بما احب لا تخاطبون بما احب تخاطبونني بالعقل هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم وتبيح لها أن تكشف الوجه أبدا هذا تناقض لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم في الأقدام. ما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يكتب لهم رأي يا أخي ابحث عن قدميه شف القدمين هي جميلة ولا غير جميلة ولا يقول ابحث عن الوجه نعم ابحث عن الوجه طيب هذا شيء متفق عليه حتى الذين يقولون بأنه لا يجب عليها سطر الوجه ويجب عليها سطر القدم لا يمكن أن يوصل الخطيب بأن ينظر أول ما ينظر إلى الرجلين ويبحث عن الرجلين كيف إفهامها كيف خنصرها ما يبحث عن هذا يبحث عن الوجه كيف الوجه كيف الشفتان كيف العينان كيف الأن كيف الحاجبان وهكذا أما أن يبحث عن, عن القدم ويدعى الوجه هذا مستحيل إذن فما هو محل الفتنة الوجه وكلمه عوره يا اخواني مهم عن ان سوء اذا قلنا ان الوجه عوره ليس معنا ان نقول انه سوء لكن نقول عوره يجب ستره خوفا من الفتنه هذا هو المعنى لا تظن اننا اذا قلنا ان الوجه عوره فمعناه انه كالفرج يستحيا يستحي من اخراجه او من كشفه وانما نقول عوره يعني يجب ان يستر لانه يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها انتبه يا أخي. واني وإني لا لأعجب من قوم يقولون إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ثلاث شعرات أو أقل من شعر راسها يجب أن تستر شعر الرأس ثم يقولون يجوز أن تخرج الحواجب الرقيقة الجميلة وهي شعور والاهداف الظليلة الأهداف الظليلة الطيبة السودة والأحجاب الرقيقة المفرقة أو المقرونة حسب رغبة الناس هذه لا بأس أخرجيها ولا مانع ثم ليس الأمر يقتصر على إخراج هذا الجمال وهذا الدين بل في الوقت الحاضر يجمل هذا الجميل ولا لا نعم يجمل مكياج ومحمر شفاه نعم واشياء ما اعرفها كثيره انا اعتقد اي انسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه اطلاقا ان يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين وينسب ذلك الى شريعه هي أكمل الشرائع وأحكمها ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن العلماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن الرسال قال لأن الناس الآن عندهم ضعف ايمان والنساء عند كثير منه منهن عدم العفاء فكان الواجب أن يستر هذا الوجه حتى لو قلنا بإباحته إن حتى لو قلنا بإباحة كشفه فإن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوضوب سفره، لأن المباح إذا كان وسيلة إلى محرم صار محرما تحريم الوسائل وإني لآجب ايضا من دعاة السفور بأقلامه الذين يدعون إليه اليوم وكأنه أمر واجب تركه الناس بل قد نقول إنه لو كان أمر واجبا تركه الناس ما صارت هذه الأقلام تحرر هذه الكلمات وتدعو إليه فإذا كان هذا على القول بأنه جاء إنما هو من باب المباح فكيف نسوّغ لأنفسنا أن ندعو إليه ونحن نرى عواقبه الوخيمة في من قالوا بهذا القول والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر وهذه من المسائل التي تفوت كثيرا من طلبة العلم يكون عند الإنسان علم نظري ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن يرى إلى أحوال الناس ونتائج القول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحيانا يمنع من شيء أباحه الشارع جلبا للمصلحة كان الطلاق الثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من ثلاثه عمر طلاق الثلاث واحدة يعني أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة جعلوا ذلك ثلاثا أو بكلمتا بكلمات متعاقدة على ما اختاره شيخ الاسلام من تيمية وهو الراجح. يعني سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن هذا الطلاق يعتبر واحدا لكن لما كثر هذا في الناس قال امير المؤمن عمر إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ومنعهم من مراجعة الزوجات لأنهم تعجلوا هذا الأمر وتعجله حرام أقول حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه فإن الأمانة العلمية والرعايه المبنية على الأمانة تقتضي أن لا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وأن نمنعه من باب تحريم إيش الوسائل مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل وأن تحريم كشفه اولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك نعم يقول السائل والذي توفي وأصحى القصوى في شهر رمضان صح حسناء خمسة في خمس مائة خمس مائة إيش وعصة؟ وعصة بخمسمائة. بخمسمائة هنا ما تقول بخمس مائة نعم ما. وعصا بخمس في شهر رمضان في درس كتاب لا هل يصح المسلم الملا ما عصا أو نقطع لي أبيضنا إلى موارد والله ما اعرف وش معنى أوصل بخمسمائة في درس كتاب الله السائل موجود أنت السائل لا تفسر كلام غيرك اين السائل طيب دعه حتى يأتي ويصح يبين لنا